ثمّ يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً والله جعل لكم الأرض بسعة لتسلكو منها سبلاً في جاجاً.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 ولا تزيد الظالمين إلا تبوا